بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما ظلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد نفاسات في العقد ومن شد نفاسات في العقد ومن شد حافد إذا حسد